وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُم وَالْأَرْضَ الْأُولَىٰ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقق علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين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 ياهم بُوَتَةٌ وهم لا يشعرون، فيقولون هل نحن مُضرون؟ أَفَبِعذابِنا يَستعجلون؟ أَفَرَأَيْتَ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ